إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب اذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم إلى يوم وعند الله تجتمع الخصوم ستعالم في الحساب اذا التقينا غدا عند الملك من الغشوم ستنقطع اللذاذة عن ناس من الدنيا وتنقطع الهموم لأمر ما تصرفت الليالي لأمر ما تحركت النجوم ستنقطع لذاذة عن أناس من الدنيا وتنقطع لهم لأمر ما تصرفت الليالي لأمر ما تحركت النجوم سلل أيام عنه من تقضى تخبرك المعالم والرسوم إلى الديان يوم الدين نمضي عند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب ذل التقينا غدا عند الملك من الغشوم إلى الديان يوم الدين وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب ذل التقينا غدا عند الملك من الغشوم ترم الخلد في دار المنايا، فكم قد رام مثلك ما تروم تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية أناوم. ترم الخلد في دار المنايا، فكم قد رام مثلك ما تروم تنام ولم تنم عنك المنايا تنبه للمنيه يا نوم لا عن الفناء وانت تفنى فما شيء من الدنيا يدوم ويدوم دين وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب ذل تبينا غدا عند الملك من الغشوم إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب ذل تبينا غدا عند المليك من الغشوم